صلى الله عليه وعلى آليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وسلمنا اجمعين هذا سائل يقول رجل لا يصلي فهل يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وهل يجوز وهل يجوز البقاء معه في البيت ومصاحبته من كان تاركا للصلاة ليس من أهل الصلاة لا, لا يصلي هذا ليس بمسلم ليس بمسلم لأن الصلاة صلة بين العبد وبين الله جل وعلا فمن ترك الصلاة قطع الصلة وخرج بذلك من الإسلام ولهذا ذكرت الصلاة يوما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 أي أن تارك الصلاة يحشر يوم القيامة مع صناديد الكفر وأئمة الباطل جنبا إلى جنب وقوله لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة لم يكن له نور يضيء له طريقة يوم قسم الأنوار يوم القيامة يوم ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا ولا برهان اي على إيمانه وإسلامه واستسلامه لله رب العالمين ولا نجاة من عذاب الله عز وجل وسخطه وإذا دخل أهل النار, النار النار يوم القيامة وسئل عن سبب دخولها وكونهم من أهلها ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين قالوا لم نكن من المصلين وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فتارك الصلاة ليس بمسلم والأحكام التي تطبق على المسلمين من الصلاة عليه ودفن في مقابل المسلمين إلى غير ذلك من الأحكام لا تنطبق عليه لا تنطبق عليه أما السؤال عن السكنه مع من لا يصلي أو مجالسته إذا كان قصد الإنسان بذلك استصلاحه وتأليف قلبه والعمل على هدايته ومناصحته وإنكار هذا الأمر عليه وبيان خطورته ومغبته فلا بأس بذلك أما أن يتخذه خليلا وصاحبا وصا وصديقا وصفيا له فهذا لا يحل نعم حسن الله عليكم كثرة الأسئلة في هل يجوز التقريب بين الأديان التقريب بين الأديان هو تقريب بين الهدى والضلال والكفر والإيمان والحق والباطل وهذا أمر لا يشك في بطلانه واعتقاد زيفه وعدم صحته كيف يسوى ويقرب بين أعمى البصيرة يتخذ الشركاء مع الله ويقول الأقوال العظيمة والفرة الغليظه والأقوال الكفرية الشنيعة قال عن شيء منها رب العالمين تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى ان دعوا للرحمن ولدا ثم يقرب بين دين أرباب هذا القول أهله ودين الإسلام كيف يكون ذلك يقول الله عز وجل عن اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا إلى غير ذلك من عقائدهم الكفرية الشنيعة كيف يقرب بين دينهم ودين الإسلام والدعوات القائمة على التقريب بين الأديان دعوات قائمة من أرباب أهواء وجهل بدين الله عز وجل وحقيقة دين الله جل وعلا وإلا كيف يقرب بين حق وباطل افمن يمشي, على أفمن يمشي مكبا على وجه اهدى ام من يمشي سويا على صراط مستقيم. افمن يعلم أنما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى كيف بين هدى وضلال وحق وباطل ولا يستوي ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا الاحياء والاموات لا يستوون فكيف يسوى بينهم ويقارب بينهم فلا يشك في بطلان وزيف مثل هذه الدعوات الناشئة من أرباب جهل وظلال وأهواء قامت في قلوب أولئك فدعوا تلك الدعوات نعم شيخنا بارك الله فيكم جاءت الأسئلة كثيرة على هل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يريد بهذا الناقض تكفير العموم ام تكفير المعين انه قد يختلف في معين ما هذا الحكم الذي ذكره شيخ الاسلام محمد بن عبد رحمه الله فيما يتعلق بالقول بكفر الكافر من لم يكفر المشرك او شك في كفره او صحح مذهبه وعقيدته واضح في أن المراد به كما مر بيان ذلك الحكم ب أو على من حكم الله جل وعلا بكفره وحكم عليه بالكفر رسوله عليه الصلاة والسلام ومر معنا أن القرآن والسنه جاء فيهما بيان بيان كفر هؤلاء بيان كفر اليهود بيان كفر المشركين بيان كفر النصارى بيان كفر المجوس بيان كفر من يعبدون غير الله اتخذون الانداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى هذا كله جاء مبيناً في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فمن لم يعتقد هذا الذي بين في الكتاب والسنة ولم يؤمن به أو لا يرى صحته أو يرى الصحيح بخلافه أو يشك في صحته أو نحو ذلك فهذا ليس بمسلم لا يؤمن بالله ولا بكتابه ولا بسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه هل المسلم الذي يفعل بعض الشركيات هل لأي أحد أن يطلق عليه اسم الكفر أم لا بد من إقامة الحجة وبيان المحجة فعل الشركيات الناقلة من الإسلام كعبادة غير الله سبحانه وتعالى وصرف العبادة لغيره جل وعلا لا يقوم مع حقيقة الإسلام ولا يقوم مع حقيقة شهادة لا إله إلا الله لأن شهادة لا إله إلا الله فيها الإيمان بالله والكفر بالطاغوت وكل ما يعبد من دون الله عز وجل فإذا كان يعبد غير الله عز وجل لم تقم فيه حقيقة الإيمان لم تقم فيه حقيقة الإيمان ولهذا لا يمكن أن يكون على الشرك الصريح الذي هو عبادة غير الله عز وجل وفي الوقت نفسه يكون من أهل لا إله إلا الله ولا إله إلا الله إنما تنفع قائلها عند الله عز وجل إذا علم معناها وتيقن من ذلك وأتى بشروطها وضوابطها التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام قد جاء في الأثر عن وهب بن منبه رحمه الله قيل له اليس لا اله الا الله مفتاح الجنه قال بلى ولكن ما من مفتاح الا وله أسنان فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك أولى فتح لك وإلا لم يفتح إذا لم تأتي بمفتاح له أسنان, إذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك أو لا وإلا لم يفتح منبها إلى أن لا إله إلا الله إنما تنفع بشروطها وضوابطها التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ثم دقائق المسائل في المكفرات ومن يحكم بكفره وضوابط التكفير للمعين إلى غير ذلك من المسائل هذه يرجع فيها إلى أهل العلم الأكابر أهل البصيرة بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه نعم. الله عليكم هذا يسأل عن إعفاء اللحى هل يسنة أم واجبة إعفاء اللحية واجب وحلقها محرم قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أحاديث قال خانف المشركين قص الشوارب واعف اللحى في روايات قال ارخ اللحى قال اسدل اللحى قال اكرم اللحى فاعفاء اللحيه واجب وحلقها محرم نعم حسنا الله عليكم هذا يقول كيف نجمع بين بغض الكافرين ومعاداتهم وبين إرادة الإسلام لهم ودعوتهم مما يستلزم إكرامهم أحياناً تأليفاً لهم ليس هناك تعارض ليس هناك تعارض بين هذا الحكم الذي حكم الله عز وجل به وبين أيضاً ما دعا إليه رب العالمين جل وعلا في كتابه من حسن معاملة مع الكافر من أجل تأليف قلبه فالذي أمرنا جل وعلا ودعانا إلى بغض الكافرين وعدم توليهم أمرنا بالإقصاط والإحسان إلى الكافر غير المحارب غير مظهر العداوة للمسلمين تأليفا لقلبه كما قال الله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين فهذا لا ينافي بغض الإنسان للكافر يبغضه ويتألف قلبه يبغضه ويتألف قلبه ويحسن إليه تاليفا لقلبه لعل الله يهدي يقدم له الهدية يزوره إذا مرض يتعامل معه معاملة لطيفة تاليفا لقلبه وفي كتب الأدب أدب الشريعة والاداب الشرعيه الشرعية تتعلق بالمعاملة مع المشرك ومن ذلك باب الهدية للمشرك يهدى له الهدية وعيادة المشرك ايضا يعاد ويزار ابن عمر رضي الله عنهما كما جاء في الأدب المفرد الامام البخاري في ثلاثة مواضع تقريبا أعاده أنه قال أنه ذبح شاتا ذبح شاتا فقال لغلامه أعطي فلانا أعطي فلانا قال اليهودي قال اليهودي يعني أعطيه وهو يهودي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال جبريل يوصيني بالجار لا يزال جبريل يوصيني بالجار هذه العطية المراد بها تأليفه تأليف قلبه وتحبيب الإسلام وبيان المعاملة الطيبه والخلق الطيب الذي عليه المسلمون وكثير من الديار فتحها الصحابة رضي الله عنهم بأخلاقهم وآدابهم وكثير من القلوب فتحها الله سبحانه وتعالى بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاق أصحابه رضي الله عنهم وهذا هو معنى قول الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم من حولك وكان الرجل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وليس على وجه الأرض أبغض إليه من، فما أن يراه ويسمع حديثه ويشاهد أخلاقه وآدابه العالية الرفيعه إلا ويتحول من ساعته ولحظته وليس على وجه الأرض أحب إليه من صلاة الله والسلام عليه فليس هناك تناف بين بغض الكافر وعدم موالاته وتوليه وبين الإحسان إليه تأليفا لقلبه وحرصا على هدايته وصلاحه نعم. الله عليكم هل يجوز أن يقول المرء أن النصارى أن اليهود والنصارى إخواننا؟ الأخوة أخوة الدين. الأخوة أخوة الدين. فإذا كان دين الإنسان ولو كان قريبا للشخص غير دين الإسلام فليس هناك أخوة إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون اخوه لكن إذا كان أخ له في النسب يصح أن يقول هو أخي وأن يعبر عن ذلك ومراده أنه أخوه في النسب ويسمى أخ له He is the son of Allah, so if the son of Allah And he said, brother, this is a true choice If the son of Allah is نعم يودون people تجد قوما يؤمنون بالله واليوم the end من the الله ورسوله ولو كانوا Allah and the Messenger And if عشيرتهم were their sons or their sons or their brothers Or their sons Or their brothers They called them a son of a son of a son So they وقال أخي فلان فعل كذا يعني أخي في النسب هذا صحيح أما الأخوة الدينية لا يمكن أن تكون بين مسلم ويهودي أو مسلم ونصراني أو مسلم ومجوسي لا يمكن فالأخوة الدينية لا يمكن أن تطلق ويراد بها الأخوة بين المسلمين واليهود والنصارى هذا لا يمكن إذا أريد بإخواننا اليهود في الدين هذا من أبطل الباطل وأضل الضلال الله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة يقول عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم نعم هناك رسالة شابنباز نعم أخوة شابنباز رحمة الله له رسالة قوية ما هي لا أخوة بين المشركين. بين المشركين لا أخوة في الدين بين المسلمين والمشركين أو كذا. نعم الشيخ ابن باز رحمه الله له رسالة حول هذا المعنى. لا أخوة في الدين بين المسلمين والمشركين أو قريبا من هذا العنوان. نعم. من بعض الشيخ السدلة عاد هذا مرة بيانه. هذا ليس المراد الأخوة الدينية وإنما هو أخوم في النسب. هذا من قبيل ما أشرت لي أو إخوانهم أو إخوانهم أي في النسر ليس تقوى <تسأله> <ليس أخو> الدين بسم الله لكم <م. تسأله> هذا يقول هل هذا القول صحيح أنا أبغض عمل الكافر ولا أبغض الكافر غير صحيح وأنا هذا غير صحيح نعم, نعم. وأبغض البدعة ولا أبغض المبتدعة إبراهيم الخليل عليه السلام قال إني براء منكم ومما تعبدون براءه من الكافر ومن عمله ليس من عمله فقط نكتفي بهذا والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه